وَكُلُّهُ وَعْدُ اللَّهِ الحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَوْفِرَتَهُ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المشتضعفين من الرجال والنساء والولاد لَنَا يَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا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 إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا